مدرسة فن السياسة الإسلامي بالحديبية قبل القائد صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية وهو في موقف قوة قبلها وهو القائل الآن نغزوهم ولا يغزوننا تلك مدرسة سياسية شيدها صلى الله عليه وسلم على أرض الحديبية تتيح للقائد المخلص أن يكون بعيدا النظر عند التعامل مع الأعداء لم يستشر أصحابه وهذا يعني أن قبولها كان وحيا المدهش في الوثيقة أن يشترك في حبرها كلام القائد الذي لا ينطق عن الهوى بكلام عدو وثني سنة تكشف للقادة المخلصين أن يقبلوا من الأعداء أي شيء يؤدي لرفعة الدين والشعب والوطن ولو مستقبلاً وأن للدولة الإسلامية أن تقيم معاهدات للحفاظ على مكتسباتها ومن مثل قريش أخرجت المؤمنين من ديارهم وظاهرت على إخراجهم وحاربتهم وحاصرتهم واضطهدت نبيهم صلى الله عليه وسلم وحاولت اغتياله الحديبية تتيح توقيع اتفاقيات دفاع مشتركة ضد الدول المعادية غير المسلمة فخزاعة ليست تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفها أحد الصحابة بأنها موضع سره وثقته فقال وكانت خزاعة في عيبة رسول الله مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله شيئا كان بمكة كانوا عيبة نصح الله. قبل صلى الله عليه وسلم المعاهدة لأنه ليينصرف بعدها للدعة والاسترخاء والتقلب في النعيم الحديبية تعني إغلاق باب الشر الأكبر الذي تتدفق منه المؤامرات فالوثنيون العرب. لم يتحركوا ويحاصروا ويحاربوا الدولة الإسلامية إلا بعد أن حرضتهم قريش وحرضهم يهود وقد تم تحييد يهود واليوم يغلق صلى الله عليه وسلم باب الشر الأكبر ليتفرغ صلى الله عليه وسلم لبناء دولته وتثقيفها والدعوة لرسالة ربه أصبحت الدولة الإسلامية بتلك المعاهدة حرة في التحرك والتعاطي مع الجوار بل مع فارس والروم لكن الحزن يفتك بالصحابة وهم يرون سهيلا مزهوا بشروطه وفجأة يحدث شيء يؤجج غضبهم ترتفع أصواتهم وهم يرون شابا يقبل من بعيد يحجل حجلا بين شجر السمر المتناثر هنا وهناك يثب وثباً من شدة قيوده والغبار يثور مع كل وثبة من قدميه يصرخ يستنجد ثم يرمي بنفسه وقيوده بين أيدي إخوته سمع سهيل الضجيج فالتفت ورفع رأسه والتفت تسعت عيناه لقد عرف الشاب وعرف القيود إنه ابنه أبو جندل والقيود هو من أمر بها نهض نحوه ولما قام على رأسه رفع يده ثم هوى بلكمة قوية على وجهه